وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون موتا ولا حياته ولا نشورا، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك إن إفتراء، إلا إفك قرون فقد جاءوا ظلموا وزورا وقالوا اساطير الاولين كتبها فهي تم لا عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض Innu kah nan gafur al-Rahimah. Waqalu mali haa dar Rasul liakul wa yamshi fil aswaaq. Loo laa anzil ilaihim alakun fayakun ma'hu nafira. Auyulqan. عليه كنز وتكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك لم فالف ضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها لنهار ويجعل لك قصورا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 القُو منها مكان ضيق مقررين دعوهنَّ لكثبوراً لا تدع اليوم ثبوراً واحده ودع ثبوراً كثيرة قل ذلك خيرنَ مَجْنَةُ الْخُلْدِ الَّتِي عُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء نصيرة لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤلا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا انتم اضللتم عبادي انتم اضللتم عبادي ها اولئك هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن اتتخذ من دونك من أولياء، ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراء. فقد كذبواكم بما تقولون فما يستطيعون صرفه ولا نصره وَمَن يَظْلِم مِنْكُم نُذِقُهُ عَذاباً كَبِيراً وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا يأكلون الطعام، إلا إنهم لا الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون، وكان ربك بصيرا. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا Katakanlah: عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا orang اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يوم يرون الملائكة لا بشر يوم إذ الالمجرمين ويقولون حجر محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً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 كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً وَلَا يَأْتُونَكَ بَمَثَلٍ ۗ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إلى جهنم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 وكلا ضربنا له لمفال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد تو على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّنَا اللَّهُ عَنۡهَا ۚ إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا يَدْعُونَ ۖ فَتَعَالَى اللَّهُ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 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنْطَهُرَ لِنُحِيهِ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا dan serbihNetir al-Quran celana. Empad drop navigation cammal, ...dan oleh campmat semester. dan isulah lebih banyak orang ifdanelson. ...dan indah dapat atas itu, ...��ongpa bells kita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 Wahai yang telah diciptakan dari air, manusia, maka mereka dijadikan bagian dari mereka. Dan Tuhanmu adalah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan mereka yang menyembah tidak dapat mengubah Dan tidak dapat mereka yang menyembah sesuatu selain Allah, tidak وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ kepada kamu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا mereka akan mendapatkan keberkahan. Tetapi mereka tidak bersujud kepada Allah, mereka akan mendapatkan kesengsaraan. Tetapi mereka bersujud kepada Allah,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 يك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنث مستقر ومقاما قل ما يعبأ بكم رب لولاد عائكم